یا خسرع الناس خطرع اخيرها قعده اخيرها سقرع شلو قلوبهم حطو حقرع ساقشر ومسكو الطارع عالمیتلون حكت الداري وانا بيهون علالنس حالي سهران واصل للي بنهري بقت نسكون من افكاري یا خسرع الناس خطرع اخيرها قعده و بكفي وعادي و بس انا لازم احصر برضو اخیل فرصه لي كل مره وسمع دنهم فرصوا عينها عاملين رجالة على الفاضي ناس سمع على رجع مها في يوم الجدعانة مش شغالة وما في الزر تخر جواها الفاضي عاملين رجالة عاملين فيها أسود وبيتفض ايه وبعديها بكفي وعادي بس أنا لازم أحصر برضو آخر فرصة لي كل مرة قالوا قلوبهم حطوا التراب ذوق الشر ومسكوا التراب انا مثل حد الدري ونابي اقول ونا الناس حن سهران, سهران, سهران صار على موقع مهرجانات